معالم بيننا من عيال زايدنا من عيال زايدنا واحنا نبضى كلنا مهما غاب الخير يبقى له معالم بيننا من عيال زايدنا كل طبع من طبعه احتضاننا كلنا صار من كثر المحبة ينطبع طبعنا يدنا من عيال زايدنا وحد الدولة هو كاد للشعاب حبه لنا والشعاب من حب زايد عوناه لجل البناء زايدنا من عيال زايدنا نوعدك ونشاهد الله يلا تأمم وعدنا للمسيرة والتعاون نفتدي برواحنا زايدنا من عيال زايدنا يا خليفة سروحنا يا خليفة عادنا على العهد حنا بنبقى لو تطول عمارنا Zayd ana, Altyazı